عباد الله مازلنا نسير معكم في س ي ر ة الراشدين المهديين بعد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد انتهى بنا الحديث في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة عند تمام استشهاد ا ل خ ل ي ف ة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه و أ ر ض ا ه على ع لم أيدي مارقين ي بغاة ر وبمقتل ا لهذا الدين ولا لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ا حرمة لمسجد وسلم صلى عليه ل ك ت الله فقتلوه وهو يقرأ القرآن ليس بينه وبين قبر النبي إلا فقتلوه ليس وهو بينه يقرأ قبر وبين أ ا ر و ب م ا ل خ ل ي ف ة الثالث قلنا ب أ ن الثوار هؤلاء قد فرضوا على أ ه ل ا ل م د ي ن ة أ ن يختاروا لهم خ ل ي ف ة خلال أ ي ا م و إ ل ا نصبوا منهم هم خ ل ي ف ة فكانت ا ل أ م و ر أ س و أ فعرضت ا ل خ ل ا ف ة على علي بن أ ب ي طالب فاعتذر وهو يحذر المستقبل خير تقدير ولكن لا مناص وقدر الله نافذ فتم إ ج م ا ع أ ه ل ا ل م د ي ن ة على اختيار علي بن أ ب ي طالب و أ ل ز م و ه ا ل ب ي ع ة فقال إ ن قبلت بيعتكم حملتكم على ما على اعلم فبويع ل نبايعك علي بن ابي طالب لخمس بقين من ذي ا ل ح ج ة اي قبل ن ه ا ي ة شهر ذي ا ل ح ج ة ب خ م س ة ايام من عام خمس وثلاثين ل ل ه ج ر ة ولما تمت بيعته كمن سبقه خطب فيهم خ ط ب ة ولكن المقام يختلف ف أ ط ا ل فيها شيئا ما وبين الظروف التي تستقبلها ا ل أ م ة و أ ن ه ب ح ا ج ة إ ل ى جمع ا ل ك ل م ة والتزام الكتاب و ا ل س ن ة و أ ن يشد ب ق ي ة المؤمنين عضده و أ ز ر ه في هذه ا ل م ح ن ة ثم نزل ثم ب د أ يكتب إ ل ى العمال ل أ ن أ س ب ا ب مقتل عثمان شكاوى الناس من عماله فكتب إ ل ى العمال ينحيهم ويعين غيرهم فكل استجاب أ و ك ا د إ ل ا م ع ا و ي ة وقبل أ ن ندخل في هذه التفاصيل ينبغي أ ن نعرف من هو علي بن أ ب ي طالب فقبل أ ن نعرف ح ق ي ق ة الشخص وما يدور حوله من نصوص تبين لنا ما هو ل ي س من السهل أ ن نستقبل فتنه منها مثل هذه قد غرق بها و أ ث م رعيل بعد رعيل من كتاب ووعاظ ومتكلمون وبغيتنا كانت من تناول هذه المواضيع بعد مرور أ ر ب ع ة عشر ق ر ن عليها لا أ ن نحكم بينهم ا ل آ ن ولا أ ن نرد حقا ل أ ص ح ا ب ه ولا أ ن ندافع عن متهمين ولكن نحن ب أ م س ا ل ح ا ج ة لغسل ما علق ب ا ل أ ذ ه ا ن و إ ز ا ل ت ه ا وردها إ ل ى ج ا د ة الصواب فيما نعتقد بسلفنا الصالح فينبغي أ ن نعرف من هو علي اولا ولعل الكثير يقول ومن منا يجهل علي أ ن ا لا أ ر ي د ه ا م ع ر ف ة س ط ح ي ة ولا على ر و ا ي ة العوام والعجائز ولا ب ا ل ع ا ط ف ة التي تشدك له ب أ ن ه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعمري ا كل كاتب عن علي بن أ ب ي طالب أ و متكلم فيه يجد من الحرج ما لا يجد عند الحديث عن غيره فلقد هلك في إ م ا م ن ا ا ل أ ع ظ م صنفان من الناس صنف غالوا في محبته حتى وصلوا إ ل ى د ر ج ة التقديس ف أ خ ر ج و ه عن بشريته إ ل ى ا ل ت أ ل ي ه وبعضهم إ ل ى أ ن اعتقدوا فيه ا ل ن ب و ة وهذا مخالف ل ل ع ق ي د ة وقسم أ خ ذ و ا يحكمون عقولهم واراءهم فيه فحملوه م س ؤ و ل ي ة فتاه ا ل أ م ة وكلا الصنفين هالك بالتقدير أ م ا تناولنا لعلي بن أ ب ي طالب رضي الله تعالى عنه من خلال خطبنا فلن تعدو نصوص ا ل أ ح ا د ي ث ولن تعدو ا ض ا ء ة حول الموقف الذي كان فيه وقد ب د أ ت ا ل ف ت ن ة قبل توليه فها هو ا ل خ ل ي ف ة الثالث يقتل بسيوس م س ل م ة وعلى أ ي د ي من يشهدون أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله ويقيمون ا ل ص ل ا ة ويريدون أ ن يحكموا كتاب الله إ ذ ن علي بن أ ب ي طالب أ ق ب ل إ ل ى ا ل س ا ح ة و ا ل أ م ة م ف ت ر ق ة فكيف ن ب د أ بتفريق ا ل أ م ة في عصره أ م ا عن علي ف إ ل ي ك هذا ا ل إ ي ج ا ز كما أ و ض ح ن ا عن عثمان بن عفان ت ب ي ي ن خصائص و م ي ز ة لا م ف ا ض ل ة فلست أ ن ا ولا من هو خير مني و أ ف ض ل علما وقدرا يجوز له في هذا العصر أ ن يفاضل بين الصحابه ة الصحابة سيرة الصحابة من نتقازم بل أن فنحن عدم وأقل من العدم أمام عنهم نحن ينبغي أن ننحني أن أن نتلاشى فنحن إذا ذكر لا ولا الله تعالى ا رضي ر بل وأقل أ فقط و ض أ ل ا يكفيك ش ه ا د ة الله لهم رضي الله عنهم ورضوا عنه فمن منكم يحمل هذه ا ل ش ه ا د ة أ و ل ئ ك الذين هاجروا أ و الذين آ و و ا ونصروا أ و الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه من منا يجرؤ على تقييمهم ف إ ذ ا ذكرنا م ي ز ة في علي بن أ ب ي طالب فلا يعني أ ن ن ا نفضله على غيره من الخلفاء الراشدين ف ا ل م ي ز ة و ا ل خ ص ي ص ة لا تعني التفضيل أ م ا علي فلا يخفى على مسلم إ ن كان مسلما بحق ب أ ن ه أ و ل من أ س ل م من الصبيه ة و ع م ر ثمان ن س وعمره ا ت و ث م ا ن سنوات لقد ولد بعد و ل ا د ة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم باثنين وثلاثين سنة فلما نزل الوحي على نبينا وهو ابن الاربعين كان قد بلغ علي بن العمر ثمان سنين فما أ ن دعاه النبي استجاب و أ س ل م فورا ذلك أ ن ه كان يتربى في بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو ابن عمه وابن عمه الشقيق ارجعوا معي ب ا ل ذ ا ك ر ة إ ل ى حديثنا في ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة ان عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وابا طالب والد علي بن ابي طالب والزبير ث ل ا ث ة ا خ و ة لام و ا ح د ة امهم ف ا ط م ة ا ل م خ ز و م ي ة فقد ل كان لعبد المطلب تسع ن س و كان لعبد المطلب ن لعبد تسع س ولم و يكن هنالك تشريع يحدد الزوجات فكان لعبد المطلب عشر اولاد ذكور عشرة من الرجال من وست نسوه عبد الله والد نبينا و أ ب و طالب والد علي بن أ ب ي طالب والزبير وكل النسوه الا ص ف ي ة ل أ م و ا ح د ة إ ذ ا فعبد الله و أ ب و طالب إ خ و ة أ ش ق ا ء ل أ ب و أ م لذلك كانت و ص ي ة عبد المطلب في احتضاره أ ن يلي ك ف ا ل ة محمد بعده أ ب و طالب ل أ ن ه عمه الشقيق ل أ ن الزبير كان قد هلك في ح ي ا ة أ ب ي ه فلم يبق عمه س ت ق ي ق لمحمد إ ل ا أ ب و طالب فلما تقدمت ا ل أ ي ا م والسنين و أ ص ب ح النبي صلى الله عليه وسلم ذا بيت وزوجه وكثرت عيال أ ب ي طالب اقترح على عمه ح م ز ة أ ن يذهب كل واحد منهم إ ل ى أ ب ي طالب و ي أ خ ذ عنه ولدا ي خ ف ش عنه أ ع ب ا ء عياله فلما ق د كان ق ل بالمال جاء ل حمزة الوحي كان اول من اسلم مع خديجه وزيد وابي بكر وكان أ و ل من صلى إ ل ى جانب النبي صلى الله عليه وسلم ولقد ر آ ه أ ب و ه أ ب و طالب يوما يصلي على يمين النبي صلاه ى ل ل عليه وسلم ل ص ابراهيم ة إ ركعتين أ و ل النهار وركعتين آ خ ر ه لم تكن قد فرضت ا ل ص ل ا ة بعد ل أ ن ا ل ص ل ا ة كانت ل ي ل ة المعراج و ل ي ل ة المعراج كانت بعد موت أ ب ي طالب حتى لا تختلط عليكم هذه العلوم راه يصلي إ ل ى جانب النبي ركعتين ركعتين أ و ل النهار و آ خ ر ه ثم راى جعفرا ينظر إ ل ي ه م ا من بعيد ف أ ق ب ل إ ل ى جعفر وقال صل جناح ابن عمك ا ل أ ي س ر أ ي ادخل في دينه واتبع اخاك فكان أ ب و طالب يعلم أ ن محمدا على الحق فكان علي أ س ب ق إ ل ى ا ل إ س ل ا م و أ س ل م جعفر ب أ م ر من ابيه ولم أ و ن أسلم ولم يسجد لصنم قط لذلك قيل كرم الله وجهه و إ ن اختلف العلماء في سبب هذا اللقب أ ه و لعدم السجود إ ل ى ا ل أ ص ن ا م أ م لورود خبر آ خ ر أ ن ه لم ينظر ل ع و ر ة قط ولا أ ر ى مانعا من الجمع بين الروايتين علي بن أ ب ي طالب أ و ل فدائي في ا ل إ س ل ا م لكن أ ي ة ف د ا ئ ي ة قبل أ ن تذهب العقول بعيدا فلم يكن صاحب كلاشنكوف ولم يكن صاحب مبادئ وشعارات يرفعها ل أ ه د ا ف شتى الفداء في ا ل ل غ ة هو أ ن يفتدي ا ل إ ن س ا ن غيره ولو بنفسه وروحه فكان أ و ل من افتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فنام في فراشه يوم ا ل ه ج ر ة إ ذ ن أ و ل من ضحى بروحه في سبيل هذا الدين علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه هو الوحيد الذي آ خ ا ه النبي مع نفسه بعد أ ن تمت ا ل ه ج ر ة آ خ ى النبي بين المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر كل مهاجري له أ خ من ا ل أ ن ص ا ر أ خ و ي ن أ خ و ي ن في دين الله وكان أ و ل عمل له حين وصل إ ل ى ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة مؤاخاه المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر ثم بناء المسجد فلما آ خ ى بينهم وكان علي قد لحق بعد أ ن نام في فراشه وانتظر أ ي ا م ورد الودائع كان قد لحق فحضر المؤاخاه فلما آ خ ى بين الناس كلهم نظر إ ل ى علي ودعاه فلما دنا إ ل ى جانبه أ خ ذ بيده ورفعها وقال أ ن ت أ خ ي و أ ن ا أ خ و ك فكان علي أ خ ى النبي صلى الله عليه وسلم مع أ م ن الاثنين من المهاجرين فلم يؤاخ بينه وبين أ ن ص ا ر ي بل آ خ ا ه بنفسه فاعتبر نفسه أ ن ص ا ر ي لعلي ل أ ن ه سبقه ب ا ل ع ج ر ة علي بن أ ب ي طالب أ و ل من برز للقتال في سبيل الله يوم بدر بين عمه ح م ز ة بن عبد المطلب وبين ابن عمه ع ب ي د ة بن الحارث بانتداب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أ ن يخرجوا ل ل م ع ر ك ة وقد امروا بالقتال فشحذوا سيوفهم تقدمت الرجال لشحذ السيوف فتقدم ح م ز ة ومنع كل سيف أ ن يشحذ وقال أ و ل سيف في ا ل إ س ل ا م سيف علي بن أ ب ي طالب فكان أ و ل من شحذ سيفه في ا ل إ س ل ا م علي بن أ ب ي طالب اختاره النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لابنته الزهراء بعد أ ن تقدم لها أ ب و بكر ف أ م س ك تقدم لها عمر ف أ م س ك ثم ندبهم ليبعثوا اليه علي بن أ ب ي طالب فاختاره زوجا لابنته اختيارا فخص بهذا الشرف العظيم فكان جد آ ل البيت من بني هاشم فكل س ل ا ل ة لبني هاشم من غير علي لا تعتبر آ ل بيت لعدم اتصالها ب ض ئ ض المصطفى صلى الله عليه وسلم أ م ا أ ب ن ا ء علي من ف ا ط م ة فجدهم ل أ م ه م رسول الله صلى الله عليه、وسلم. وجدهم س ل م و ل أ ب ي ه م عبد المطلب فاجتمع النسبان في جد واحد فهو جد آ ل البيت علي بن أ ب ي طالب أ ح د ا ل خ م س ة المسمين ب أ ص ح ا ب العباءه او ب أ ه ل العباءه وقد أ ن ز ل الله على نبيه إ ن م ا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أ ه ل البيت ويطهركم تطهيرا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أ م س ل م ة فحضرت ف ا ط م ة ومعها ب ر م ة فيها حريره ة وعاء من خزف من فخار فيها نوع من الطعام بالحلوى سبق و أ ن ذكرناه في دروس ا ل س ي ر ة فوضعتها و ه ي تعلم أ ن النبي يحبها وهي تحسن صنعها أي فاطمة فوضعتها ا ط م ة ف فقال لها أ ي ن علي فدعته ثم جاء لابنيه حسنا وحسين ف أ ج ل س النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م عليا ً عن يمينه و ف ا ط م ة عن شماله و أ ج ل س الحسنين في حجره ثم قال يا أ م سلمه اين بردي اليماني برد أ ه د ي له من اليمن مخطط ب أ ل و ا ن فيها السواد وفيها اللون البني ا ل أ ح م ر الغامق فقالت ها هو ذا ف أ خ ذ ه صلى الله عليه وسلم ثم وضعه على ر أ س ه وتغشى به وجمع ه ه م تحت ذ الكساء ا بطرفيه في يده اليسرى ثم أ خ ر ج يده اليمنى من تحت الكساء وهو يقول اللهم, أهل بيتي وحامتي. اللهم اذهب عنهم الرجسه وطهرهم ت ط ي ر ا قالت ام س ل م ة فدخست ر أ س ي في الكساء ب غ ي ة أ ن أ ن ا ل هذا الدعاء ف ف د علي ن ي ص ى الله ل ع ه وسلم بن ي د ه برفق فقلت ألست م أهلك ي ابي رسول خير وأنت الله قال المؤمنين على هؤلاء أهل هم أنت أم ت ي علي و ف ا طالب م ة و ح س ن ن ي علي ن أبي طالب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه ثبت يوم أ س د وقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت يوم حنين وقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم تزل له قدم في يوم من ا ل أ ي ا م وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل مشاهده أ ي لم يتخلف عن غ ز و ة قط إ ل ا يوم تبوك ولم يكن قتالا حيث خلفه النبي على أ ه ل بيته فحين سمع وشاه المنافقين يقولون ا س ت ف ق ل ه فخلفه جاء يشكو إ ل ى النبي قائلا أ ت خ ل ف ن ي في النساء و ا ل ص ب ي ة يا رسول الله قال الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي خ ر ج ه البخاري اذن جعله النبي صلى الله عليه وسلم بمنزله هارون من موسى اي رد فالنبوه الا انه لا نبوه بعد نبينا صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب يحبه الله ورسوله م ي ز ة و خ ص ي ص ة لا أ ع ن ي التفضيل كما قلنا ذكر م ح ب ة الله عز وجل له و م ح ب ة رسوله كما جاء في البخاري ومسلم ومسند الامام أ ح م د عن سهل بن سعد أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر ل أ ع ط ي ن هذه الرايه غدا رجلا يفتح الله عليه وكان قد أ ب ط أ عليهم فتح خيبر ج م ل ة م ع ت ر ض ة من كلام الراوي وكان قد أ ب ط أ عليهم فتح خيبر قال رجل يفتح الله عليه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هل سمعتم هذه ا ل ش ه ا د ة ش ه ا د ة من النبي الذي ما ينطق عن الهوى إ ن هو الا وحي يوحى النبي لا يجامل أ ح د يقول علي أ و يقول هذا الرجل ليس أ ع ط ي ه الرايه غدا يحب الله ورسوله وهل شيء أ ع ظ م من محبه ة ا ل ل ورسوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله الله قال فبات ا ا ل ن سهل أي قال س بن سعد راوا الحديث فبات الناس يذكرون أ ي ه م يعطاها أي ليس كل أحد طمع الشعار في هذا ولكن أ ن ه هو ا م الضامن محبة ح ب لله ورسوله الله ورسوله له و الناس أ خ ذ و ا يتشاورون لعله أ ب و بكر لعله عمر ل علي ه ع ل لعله سعد بن ع ب ا د ة لعله لعله أ خ ذ و ا يذكرون أ ي ه م يعطاها يفاضلون بين ا ل ص ح ا ب ة فلما أ ص ب ح الناس غدا و على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها أ م ل و ر غ ب ة كل إ ن س ا ن يرجو أ ن يعطاها لضمان هذه الشهاده ة بأن ا ل ل ورسوله ي ح بان ي يقول و جملة عمر معترضة ف الله ما الإمارة أحببت ي ورسوله م يومها م ا إلا ع ي حبيتكم يزعط ما يومها إلا لشهادة ر ا ل ل له الله ورسوله إلا يومها لشهادة رسول الله له بأن يحبانه قال ف أ خ ذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في وجوه الناس و أ خ ذ عمر يتطاول يعني يقعد على ركبه يرفع راسه وكان طويلا وهو جالس يطول القائم ف أ خ ذ يتطاول ه ا أ ن ا هنا يعني ورسول الله يعرض وينظر بين الناس فقال أ ي ن علي بن أ ب ي طالب فقيل يا رسول الله يشتكي عينه فلم يحضر يعني في خيمتي قد أ ر م د عينه تشتك فقال أ ر س ل و ا إ ل ي ه فذهبوا ف أ ت و ا به فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرا حتى ك أ ن لم يكن به وجع وما اشتكاها بعد أ ب د ا ف أ ع ط ا ه النبي ا ل ر ا ي ة وعممه بيده ثم قال له امض على ب ر ك ة الله قال يا رسول الله اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فتبسم وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم اخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه باب مناقب علي والامام احمد في مسنده ا ذ ا ع ل ي ب ش ه ا د ة النبي محب صادق لله ولرسوله ويحبه الله ورسوله وقد فتح الله عليه خيبر وتناولناها في ا ل س ي ر ة بالتفصيل كيف حين استعصى عليه خلع باب الحصن بيده فاخذه بدل ترس بيده اليسرى والسيف بيده اليمنى فما زال يقاتل حتى فتح العصن فلما أ ل ق ى باب الحصن من يده اجتمع عليه ع ش ر ة من ا ل ص ح ا ب ة ما استطاعوا ان يردوه إ ل ى مكانه كان بيده اليسرى وحده فحدث الناس حديثا وكانوا قد تكلموا عن علي حين قدم من اليمن فلم ي أ ذ ن ل أ ح د أ ن يلبس من الثياب الجدد فقالوا فيه ما قالوا فخطب النبي خ ط ب ة بين فيها من علي ارجعوا اليها ب ا ل س ي ر ة بالتفصيل حديث غدير خم موطن الاستشهاد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم أ ل ا من كنت مولاه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 اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فتبسم وقال أ ن ف ذ على رسلك أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إ ل ى ا ل إ س ل ا م و أ خ ب ر ه م بما يجب عليهم من حق الله فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أ خ ر ج ه البخاري في صحيحه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 والسيف بيده اليمنى فما زال يقاتل حتى فتح العصن فلما أ ل ق ى باب الحصن من يده اجتمع عليه ع ش ر ة من ا ل ص ح ا ب ة ما استطاعوا ان يردوه إ ل ى مكانه كان بيده اليسرى وحده علي بن أ ب ي طالب مر معنا بعد ف ت ح مكة بعد ح ج ة الوداع وقد رجع النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى ا ل م د ي ن ة مرورا بغدير خم اذ أ م ر أ ن تضرب الخيام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 أ ل ا من كنت مولاه ف إ ن علي المولاه والذي نفس محمد بيده ما يحبه إ ل ا مؤمن ولا ي ض غ ض ه إ ل ا منافق هذا حديث صحيح علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه بعد أ ن كان جدا ل آ ل البيت لا ننسى ب أ ن ه جد ا ل أ ش ر ا ف العلويين فكل ذريته من غير ف ا ط م ة ينسبون إ ل ي ه ف ا ل س ا د ة و ا ل أ ش ر ا ف يسمون ال بيت الذين أ م ه م ف ا ط م ة و أ ب ن ا ؤ ه من غير ف ا ط م ة أ س م ه م أ ش ر ا ف علويين أ ي أ ش ر ا ف ينسبون إ ل ى علي ليسوا من ال بيت فعلي جد الجميع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أحد العشرة معنا طالب الله المبشرين بالجنة وقد مر معنا هذا بالتفصيل أبي رضي وحين بن وأرضاه أحد هذا مر وقد أ و ص ى عمر بن الخطاب ب ا ل خ ل ا ف ة بين ا ل س ت ة كان هو واحد منهم الذين انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى الرفيق ا ل أ ع ل ى وهو عنهم راض علي بن أ ب ي طالب هو الذي غسل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أ و ص ى النبي أ ن يغسله أ ق ر ب الناس إ ل ي ه فكان هو والعباس وقسم وعبد الله بن عباس أ ب ن ا ء العباس الغاسلين الملحدين ك ف ن ي ا م ل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره وقد اختير له اللحد على الشق فيقال الحدو علي بايع أبا بكر بمحبة ورضا مع عليه عنده طالب بالخلافة لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ننكر هذا الرأي عنده ولكنه لم أبي يرى يتشبث بن أبا بكر بمحبة أنه كان أنه من ننكر أحق ورضا هذا به فحين قدم إ ل ي ه أ ب و سفيان من م ك ة محرضا ما ندري من ابن أ ب ي ق ح ا ف ة ولا ندري من ابن خطاه إ ن شئت يا علي فانت أ و ل ى بها ل ا م ل أ ن ه ا عليهم خيلا ورجلا قال لا أ ب ا لك يا أ ب ا سفيان أ ت ح ر ض ن ي على الصديق والفاروق أ ل ا ليتني ش ع ر ة في جلد أ ح د ه م ا هذا هو علي يعرف قدر غيره من ا ل ص ح ا ب ة فبايع لعمر ي ي ا وكان ناصحا ب بكر و ل ع وكان ناصحا وكان عمر يقول ايه ل ع و ي ص ة اي م ش ك ل ة و م ع ض ل ة ع ل م ي ة ايه ل ع و ي ص ة ليس لها ا ب و الحسن فكان افقه ا ل ص ح ا ب ة في دين الله واعلمهم بتاويل ا ل ق ر آ ن الكريم علي بن ابي طالب اعلم الناس بكتاب الله يقول ا س أ ل و ن ي عن كتاب الله فوالله الذي لا اله الا هو اني ل أ ع ل م ك م به فاعلم كل ا ي ة انزلت بليل ام بنهار وبسهل ام بجبل واني ل أ ع ر ف ك م بطرق السماء منكم بطرق الارض اول من يفهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ل غ ة ا ل ا ش ا ر ة اذ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يوما يا علي قل لا اله الا الله ثم استقم فيقول علي لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله ما هذا الجواب؟ نحن لم نطلب النبي يقول لك قل لا اله الا الله ثم استقم و إ ذ ا به يقول لا إ ل ه الا الله ويتبعها بقول لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله فكان جواب الحال يغني عن المقال أي أنه ي ق و ل و ك أ ن ي أ م ل ك ا لساني آ ن ل و أ ط ي ع أ م ر ك يا ر س و لان ل ل ل ه أ إ ط ا ع ت ك إ إطاعت ط ا ع ة لله ف أ ن ا أ ق و ل لا إ ل ه الا الله أ م ا قولك استقم فمن يملك أ م ر ه ب ا ل ا س ت ق ا م ة فقال لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله أ ي لا حول لي عن م ع ص ي ة ولا ق و ة لي على طاعه وهذا معنى ا ل ا س ت ق ا م ة إ ل ا بتوفيق من الله عز وجل فلما لكفه قال ذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بين وقال ليهنئك العلم يا أبا الحسن ليهنئك العلم يا أبا الحسن أي أنت أهل العلم نسج العوام حولها يا أبا يا أبا ضرب بين أنت نسج سديه أي فأنا مدينة العلم وعلي بابها لم, لم نجد له أ ص ل ا في كتب الحديث كتب علي بن أ ب ي طالب يقول عنه ابنه الحسن وقد خطب في الناس فقال لقد فارقكم رجل ب ا ل أ م س أ ي بعد مقتله الأولون بعلم ولم يدركه الآخرون الآخرون كان رسول الله صلى الله بالراية بعلم ولم رسول صلى عليه وسلم يبعثه يدركه جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله لا ينصرف حتى يفتح له رواه الإمام مسنده أحمد في ش ه ا د ة عليه له بالعلم وقد أ و ر د ن ا ه ا ل أ ن ه ا بباب العلم لم يسبقه ا ل أ و ل و ن بالعلم أ ي الذين سبقوه فلحقوا بربهم ولم يدركه الذين بعده وكان إ ل ى أ ع ط ي الراي اكتنفه جبريل وميكائيل حتى يفتح الله عليه علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه في وصفه على لسان من عاش بعده وذكره بين يديه من كان عدوا له أي م ع اي و ة معاويه ة معاوية بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان يطلب سفيان من أحد ا ل س ج ئ أن يصف له علي بن أبي أبي بن بن سفيان بن يصف علي يعتذر ويقول فيقول معاوية يقول لي عليا صف له طالب له لابد لابد لضرار وهو ضمرة ف قال او تعفني يا امير المؤمنين وقد استقرت الاماره لمعاويه قال بل صفه قال او تعفني عفاك الله قال لا اعفيك لا عافاني الله ان عفيتك صف لعلي وكان اي ضيار الصق الناس واقربهم لعلي وكان رجل علم ثقه عند اهل الحديث قال اما اذا كان لا بد اي هذا الذي سيصف علي في مجلس م ع ا و ي ة قال إ ن كان لا بد فوالله إ ن ه كان بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه تفجرا وينطق ب ا ل ح ك م ة من نواحيه نواحي يستوحش من الدنيا وزهرتها و ي س ت أ ن س بالليل وظلمته كان والله غزير الدمعه طويل ا ل ف ك ر ة يقلب كفه ويخاطب نفسه يعجبه من اللباس ما خ ش ومن الطعام ما جشب أ ي كان خشنا لا أ د م فيه ه والله كأحدنا يجيبنا إذا سألناه إذا أتيناه ويأتينا إذا دعوناه ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة كان كأحدنا كل ذلك يجيبنا إذا ويبتدئنا إذا ويأتينا إذا لنا منا لا نهابه ولا ونحن نبتديه ل أي مع مع ع م ظ فان تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم يعظم اهل الدين ويحب المساكين لا يطمع القوي في باطله ولا يياس الضعيف من عدله واشهد بالله اي القائل هذا يقول واشهد بالله يشهد بين يدي معاويه الذي قاتل عليه والجلوس وهو يعلم ان شهاده هذه قد لا ترضي معاويه ولكنه هو الطالب وأشهد وقد أ ر خ ى الليل سجوفه وغارت نجومه وقد مثل في محرابه. أي وقف د مثل ي أي محرابه و ق في ف محرابه الذي يصل به ويتعبد به به قابضا على لحيته من الذي يفعل ذلك؟ علي. قائما بمحرابه قابضاً على لحيته. يتململ تململ السليم الذي قابضا يفعل ذلك؟ علي على لحيته ويبكي بكاء الحزين و ك أ ن ي يعني أسمعه و كلماته أ ن ك ا ل آ ن ترن في أ ذ ن ي لم, أغ... لم تغب عني ولم أ ن س ا ه و ك أ ن ي أ س م ع ه ا ل آ ن وهو يقول يا دنيا يا دنيا أ ب ي ت ع ر ط ي أ م لي تشوفت هيهات هيهات غري غيري قد ب ت ت ك ث ل ا ث ة لا رجعه فيها أ ي طلقتك يا دنيا ث ل ا ث ة بينون كبرى لا رجعه فيها فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير آ ه من ق ل ة الزاد وبعد السفر و و ح ش ة الطريق قال الراوي ف ذ ر ف ا ل دموع م ع ا و ي ة حتى خرت على لحيته فما يملكها ثم نشجت أ ي شهق بالبكاء وهو يقول وقد اختنق القوم كلهم معه بالبكاء قال م ع ا و ي ة رحم الله أ ب ا الحسن كان والله كذلك لقد انهار بموته نصف العلم معاوية بموته انهار يشهد له بذلك ن ص فكيف العلم ف حزنك عليه يا ضرار معاوية ما عليه زال يسأل ضرار الذي وصل يسأل كيف حزنك عليه؟ قال حزن من ذبح ولدها في حجرها لا ترقا عبرتها ولا يسكن حزنها ثم قام و ن ص ض ثوبه وخرج من مجلس م ع ا و ي ة ولم يرجع إ ل ي ه هكذا كانوا رجال حق وصفوه وصف حق وبعد ان سمعنا وصفه هذا هو علي بن ابي طالب هذا هو زوج الزهراء هذا هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لم يجد اهل ا ل م د ي ن ة اهل الحل والعقد من مهاجرين وانصار من يصلح ل ل ا م ا م ة بعد عثمان غيره استقبلها مكرها فانظروا في أ ي ا م ن ا ا ل ق ا د م ة ماذا تلقى هذا الصحابي الجليل ممن تولى أ م ر ه م ادعوه أ ن ت م موقنون ب ا ل إ ج ا ب ة عباد ا ل ل ه ما المهديين المصطفى زلنا نسير في سيرتنا وحديثنا عن سيرة الخلفاء الراشدين المهديين بعد حبيبنا نسير عن سيرة في بعد صلى الله عليه وسلم ولقد انتهى بنا الحديث في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة عن ا ل خ ل ي ف ة الرابع ا ل إ م ا م الراشد علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه ب م ق د م ة لاستلامه ا ل خ ل ا ف ة وتعريف ل ح ق ي ق ة هذا ا ل إ م ا م حتى يعرف الناس عمن ن نتكلم واليوم إ ل ى بدء أ ح د ا ث خلافته رضي الله عنه و أ ر ض ا ه والتي ب د أ ت واستمرت وانتهت ب ق ل ة ر ا ح ة البال وعدم الهدوء أ و الاطمئنان كلها من أ و ل ه ا ل آ خ ر ه ا أ ح د ا ث تتلو احداث تكاد تهد لها الجبال هذا قدر ا ل إ م ا م رضي الله عنه و أ ر ض ا ه ل أ ن ه أ ه ل لمثل هذه الشدائد وعلى قدر أ ه ل العزم ت أ ت ي العزائم كيف لا وقد اختصهم الله ب ا ل م ن ز ل ة العليا في ا ل آ خ ر ة إ ذ ن فليكونوا اعني آ ل بيت النبي وعلي جدهم فليكونوا ردف ا ل أ ن ب ي ا ء إ ذ يقول جدهم صلى الله عليه وسلم نحن معشر ا ل أ ن ب ي ا ء أ ش د الناس بلاء ثم ا ل أ م ث ل ف ا ل أ م ث ل إ ذ ا كان ا ل أ ن ب ي ا ء أ ش د الناس بلاء إ ذ ن فالذي يليهم ينبغي أ ن يكون له نصيب ا ل أ س د من غير ا ل أ ن ب ي ا ء من البلاء فهذا هو إ م ا م ن ا رضي الله عنه و أ ر ض ا ه بعد أ ن وضحنا مكانته وخصائصه ولا أ ع ن ي تفضيله فلست ممن يفاضل بين ا ل ص ح ا ب ة وقد قررنا هذا ا ل م ب د أ أ ك ث ر من م ر ة بعد أ ن عرفنا خصائصه نقول استقبل خلافته كغيره من ا ل ا ئ م ة ب أ ن يوجه الكتب أ ن يولي ويعزل أ ن ي ب د أ سيرته بعد أ ن خطب خ ط ب ة لا تزيد كثيرا عن خطب الذين سبقوه إ ن تجاوزتها ففي بعض جمل أ و سطرين أ و ثلاث إ ن أ ر د ن ا ه ا ط ب ا ع ة و ك ت ا ب ة اليوم زاد فيها أ ن ن ا مقبلون على فتن و أ م و ر لها وجوه فندبهم إ ل ى الخير ونهاهم عن الشر فكان أ و ل ما استقبله رضي الله عنه و أ ر ض ا ه أ م ر لم يكن يخطر له ببال وهو خلاف م ع ا و ي ة وامتناعه عن الدخول فيما دخل فيه الناس فلما جاءه أ و بلغه أ ن رجلا قد وجه إ ل ى الشام من قبل علي بن أ ب ي طالب ومعه كتاب فيه عزل م ع ا و ي ة و ت و ل ي ة الجديد هذا أ ر س ل إ ل ي ه خ ي ا ل ة يستقبلونه عند حدود الشام أ ي بعد تبوك و أ و ل ا ل أ ر د ن فهذه كانت شام عند حدود الشام يردونه ويقولون له الخير لك أ ل ا تقدم ثم أ ر س ل رجلا من عنده بقرطاس ليس فيه كتاب إ ل ا من م ع ا و ي ة إ ل ى علي و أ م ر صاحبه أ ن يرفع هذا الكتاب على رمح ويسير به في طرقات ا ل م د ي ن ة ليعلم الناس جميعا ان م ع ا و ي ة ليس مبايع وانه مخالف من م ع ا و ي ة الى علي فقط ليس فيه غير هاتين الكلمتين وانتظر الناس في ا ل م د ي ن ة ماذا سيكون امر الامام لهذه ا ل م ع ا ر ض ة ح ج ة م ع ا و ي ة غفر الله له والله الذي يحكم بينهم يوم ا ل ق ي ا م ة كما قلنا لسنا حكاما عليهم بعد أ ر ب ع ة عشر قرنا وحاجتنا إ ل ى طرق هذه المواضيع ت ت م ة لسيرتنا التي ب د أ ن ا و س ي ر ة الخلفاء من ا ل س ي ر ة وحتى نغسل أ ذ ه ا ن المسلمين من ا ل ت ش ب ه بمثل هذه المواقف إ ذ ق ر أ و ا سما خالصا ليس سما فيه دسم أ و دسم فيه سم سما خالصا في كثير من الكتب والمؤلفات ليس كل ما في الكتب ينبغي أ ن يلتفت إ ل ي ه أ و يؤخذ به ديننا علمنا ب أ ن ن ا لا نقبل ا ل ر و ا ي ة إ ل ا إ ذ ا صحت و ح ي ا ة ا ل ص ح ا ب ة هذه هي جزء من س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه ا م ت م م ة له فلا نقبل فيها إ ل ا ما صح من الحديث ل أ ن الحديث عن النبي يسمى مرفوعا قولا وفعلا يعتريه الصحه ة بالصحابة والضعف وما تعلق بالصحابة من قول وفعل هو حديث واسمه موقوف ويعتريه الصحة والضعف وما تعلق من والضعف حديث و ص ح ة و ا ل وما مقطوعا ويعتريه و يسمى بالتابعين الصحة ا تعلق ع ل ض فنحن ف نتكلم عن صحابي وحياه ص ح ا ب ة و أ ح د ا ث أ خ ذ ت ا ل أ م ة اليوم تعلق عليها جميع أ ح د ا ث ه ا و أ خ ط ا ئ ه ا متشبثين بقتال ا ل ص ح ا ب ة إ ذ اذا ما قلنا إ التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار فنهينا عن فتن تقع في زماننا و ع د ن ا قالوا اقتتل ا ل ص ح ا ب ة يوم ا ل ج م ل واقتتل ا ل ص ح ا ب ة يوم ص ف ي ن وكلاهما مبشر ب ا ل ج ن ة واذا ما قلنا لا يجوز استسلام وخنوع امام اعداء الله ومساومه في حقوق المسلمين قالوا ابرم النبي صلح الحديبيه وكان وكان وهكذا جعلوا من سيره النبي واصحابه ليس قواعد يقيسون عليها فالقياس باطل هنا ولكنها شماعه بلغه العصر يعلقون عليها ك لاجل م خ ز ي قرن العشرين ل أ هذا أ ر د ن ا أ ن نعرف كيف كانت م ع ر ك ة الجمل وما ح ق ي ق ة القتال الذي دار فيها فنحن نتكلم عن ص ح ا ب ة نصبوا لنا ق د و ة ح س ن ة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن الذي حديثنا قد يغير في واقعهم الذي مضى شيء واقعهم لها ما كسبت ما كسبتها لن تلك خلت ولكم مضى أمة كسبت ولكن المطلوب أ ن نغير مفاهيما س ق ي م ة ما زلنا نتغنى بها في مجالسنا ا ل ع ا م ة و ا ل خ ا ص ة فعلي بن أ ب ي طالب كرم الله وجهه فوجئ بهذا الخلاف من م ع ا و ي ة وعلم أ ن ح ج ة م ع ا و ي ة في هذا الخلاف أ ن ه ولي الدم لعثمان ل أ ن ه عصبه عثمان إ ذ ن هو يطالب بدم عثمان اجتهد معاويه ة ذ ا اجمل ما يقال اجتهد معاوية فاخطا ذ اما ينبغي يناقش ان راي الامام فينبغي لكل المسلمين ان يدخلوا في طاعته اولا فيبايعوه ثم يرفعوا اليه قضاياهم لانه امامهم فهو الذي ي أ خ ذ بالدم ويمكن ولي الدم من القصاص وهذا اجتهاد وهو أ ق ر ب إ ل ى الصلاه كيف تطالبني بحقك و أ ن أ س ل م ك قاتل تقتص منه و أ ن ت لا تعترف ب إ م ا م ت ي وحكمي مسألة اللهم الله تم اللهم المطف نسألك نسألك أن أدب لا يختلف عليها عاقلا إلا الله فلا له النبي لا القضاء ولكن قضاء إذا وهذا كان دعائه إنا في فيه رد رد فما أ ن جلس وفكر وجمع أ م ر ه كيف يقابل خلاف م ع ا و ي ة هذا حتى فوجئ ب أ م ر آ خ ر لم يكن له بحسبان ولم يخطر على بال خروج ط ل ح ة والزبير بعد أ ن ا س ت أ ذ ن و ا من ا ل إ م ا م أ ن ه م يريدان ا ل ع م ر ة ف أ ذ ن لهما إذن إ ذ ن ط ل ح ة والزبير بايعا وهما في ط ا ع ة علي و ا س ت أ ذ ن ا ا ل إ م ا م أ ن يخرجا ل أ د ا ء ا ل ع م ر ة ولكنهما التقيا ب أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة وهي ع ا ئ د ة من ا ل ح د وقد بلغها خبر مقتل عثمان ف أ د ا ر ت ر أ س راحلتها ورجعت إ ل ى م ك ة تعرف الناس أ ن عثمان قد قتل مظلوما اجتهاد أ م من أ م ه ا ت المؤمنين أ ي ض ا معرض ل ل خ ط أ والصواب وانتبهوا جيد جيدا لهذه ا ل ق ا ع د ة التي نقول ا ل ص ح ا ب ة جميعا من أ ب ي بكر إ ل ى أ ي صحابي جاء ولو أ د ر ك النبي في مرض الموت ا ل ص ح ا ب ة جميعا و أ م ه ا ت المؤمنين جميعا بشر يخطئون ويصيبون ليس لهم ا ل ع ص م ة ولكن ليت عمري وليت شعري ب أ ن خطا أ ي واحد منهم أ ف ض ل من صوابنا اليوم جميعا خ ط أ كان في اجتهاد للحق وللدين لا لمنصب ولا لدنيا اجتهاد خاطئ آ خ ر من أ م المؤمنين فليس تعريف الناس ب م ظ ل م ة عثمان ومقتله واجب من واجبات أ م ه ا ت المؤمنين بل من واجب ا ل إ م ا م الذي ي بويع اذا فعودي إ ل ى الحجرات يا أ م المؤمنين وكوني مع أ ز و ا ج النبي ف إ ن لك ح ر م ة و س ط ر ا اجتهاد خاطئ اخر آ رجعت إ ل ى م ك ة وحدثت الناس عن أ ن أ ه ل الغوغاء والضوضاء وحديث عهد ب إ س ل ا م غزوا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوا ا ل إ م ا م ظلما في الشهر الحرام وفي المسجد الحرام ل أ ن المسجد النبوي قد حرم كما حرم المسجد المكي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم والتقى ط ل ح ة والزبير ب أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة و أ ج م ع أ م ر ه م على أ ن يخرجوا إ ل ى ا ل ب ص ر ة ف ي أ خ ذ و ا بدم عثمان من قاتليه لا زلنا نقول هو اجتهاد خاطئ من أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة وافقها عليه ط ل ح ة والزبير إ ذ ا لم يرجعوا إ ل ى ا ل م د ي ن ة بل وجهوا وجوههم تلقاء ا ل ب ص ر ة أ م ا ا ل إ م ا م فهو يعد أ م ر ه ل م ق ا ب ل ة خلاف م ع ا و ي ة وكيف يمكن أ ن يجمع أ م ر الناس دون سفك الدماء جاءه واتجهوا خلاف المؤمنين والزبير ركبوا البصرة استشار الناس فأشار عليه ابنه الحسن وأنهم رؤوسهم عليه خبر وطلحة إلى أم أم لا المدينة يغادر و أ ن يبقى في دار ا ل خ ل ا ف ة و أ ن يجعل ي ب ن ه وبين ا ل الرسل ن ا س أ ي المفاوضات ل و ك ن ه أ ي ان أ وصول ط ل ح ة والزبيب مع أ م المؤمنين و ت أ ي ي د م ع ا و ي ة ل ل م ع ا ر ض ة ب أ ن ه م سيقتلوا ق ت ل ة عثمان في ا ل ب ص ر ة و ا ل ك و ف ة ومصر أ ن س ي ت م ب أ ن ا ل س و ا ر جاءوا من ث ل ا ث ة بلدان إ ذ ا طلبوا هؤلاء وقتلهم سيثير أ ي ض ا أ ت ب ا ع ه م إ ذ ا ستسفك الدماء هناك بدون إ ذ ن من أ م ي ر المؤمنين لا يقتل بالرجل إ ل ا رجل من قتل ولكن هنالك ق ا ع د ة كان يخشاها علي وهو التي سار عليها ط ل ح ة والزبير لقد اجتمع ج م ا ع ة في عهد عمر بن الخطاب قيل ث ل ا ث ة وقيل أ ر ب ع ة على قتل رجل في اليمن فلما قتلوه يعني دبروا ا ل م ؤ ا م ر ة القاتل المنفذ واحد ولكن ا ل م ؤ ا م ر ة بين أ ر ب ع ة ف أ م ر عمر بن الخطاب أ ن يقتل ا ل أ ر ب ع ه بالرجل فلما عارضه ا ل ص ح ا ب ة لا يقتل بالرجل إ ل ا رجل قال والله لو أ ن أ ه ل اليمن جميعا ائتمروا على قتل مسلم لقتلتهم به إ ن المؤتمر على قتل مسلم قاتل فخشي علي بن ابي طالب ان يؤخذ فعل عمر هذا وافتاؤه ذريعه فيقتل الالاف بمقتل عثمان بن عفان فعزم امره على الخروج ليدرك ط ل ح ة والزبير وام المؤمنين قبل الوصول الى بصرق فيحول بينهم وبين سفك دماء المسلمين ولكن امر الله نافذ سوابق الهمم لا ت ح ر ق اسوار الاقدار قدر الله نافذ سبق ط ل ح ة والزبير ودخلوا ا ل ب ص ر ة وكانت م ع ر ك ة قتل فيها من قتل وسلم من سلم واستلم ا ل ب ص ر ة ط ل ح ة والزبير واستقرت أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة فيها فلما وصل علي بن أ ب ي طالب أ ر س ل إ ل ي ه م رجلا اسمه القعقاع بن عمرو ورجل اسمه غير بل اسمه مشهور غير مجهول في ا ل ص ح ا ب ة القعقاع بن عمرو كان يرسله عمر بن الخطاب مددا لجيش إ ذ ا أ ر ا د و ا مددا يرسل اليهم القعقاع بن عمرو صحابي جليل كان هو الرسول بين علي وبين ط ل ح ة والزبير لاحظوا ب أ ن أ س ل و ب ن ا في هذه ا ل خ ط ب ة متميز ليس أ س ل و ب خ ط ا ب ة ولا نفع عبارات بل نسير به ك ل م ة ك ل م ة حتى تعرفوا الحق من الباطل وحتى لا تظلموا ا ل ص ح ا ب ة و إ ذ ا خطتم في سيرتهم خضنا ب أ د ب ل أ ن ا ل ص ح ا ب ة عند علماء المصطلح لا يخضعون إ ل ى علم الجرح والتعديل أ و العدل والتجريح فهم فوق ذلك يعني إ ذ ا أ ر ا د علماء المصطلح أ ن يحققوا س ي ر ة إ ن س ا ن ليقبلوا منه الحديث أ و لا يقبلوا جعلوا سلما يقول ث ق ة ا ل ث ق ة العدل الصدوق, الصدوق الذي ص د و ق ا ل يهم حسن ا ل س ي ر ة متهم كذا اما اذا قلنا صحابي قالوا هذا فوق ميزاننا صحابي لا يخضع لتعديلنا ولا لجرحنا ف ا ل ص ح ا ب ة كلهم عدول وصل علي فعسكر خارج البصر ة واختار القعقاع بن ع م ر ل ي ك وقال ن رسوله والزبير و الى طلحة والزبير وقال له ابدا بام المؤمنين فجاءها ا ل ق ا ق ا ع فارسل اليها فاذنت له قال يا اماه انا رسول امير المؤمنين علي بن ابي طالب وهو خارج ا ل ب ص ر ة ي س أ ل ك عن قدومك الى ا ل ب ص ر ة فهل انت مخبرتنا قالت وما كان لمثلي ان يعمي خبرا عن بنيه لانها ام المؤمنين والله ما خرجت إ ل ا أ ر ي د ا ل إ ص ل ا ح حين علمت م خ ا ل ف ة م ع ا و ي ة وعلمت أ ن ع ص ب ة عثمان يريدون دم عثمان فخشيت إ ن تركت الناس أ ن يضعوا أ ي د ي ه م في دماء المسلمين فلعل الله ان يصبح بي و أ ن ا أ م للجميع قال أ ر س ل إ ل ى ط ل ح ة والزبير فليكون حديثنا بمسمع منهما ف أ ر س ل ت إ ل ى ط ل ح ة والزبير وشهدوا هذا الحديث كما ذ ك ر ه ابن ك ث ي ر في ا ل ب د ا ي ة و ان ل ه ا ي ة و ا ل ن ص مختار من هذا ا ل كتابا و ه ذ ما مسلم إذا أراد أنصح أن كل ي ع عن ر ف صفين و ع ن ا ل ج م ل وعن, الجمل وعن الخلاف كله ان ل ل كله خ ا ف أ يلجأ إلى هذا ا ل كتابا اسمه ل ع و ا ا ص م من ل ق و ا ص م م ؤ ل ف ه ا ل ق ا ض ي أبي ب ك ر ا ل ع ر ب و ا ل ت ح ق ق ي ل م ح ب الدين الخطيب سمي العواصم من القواصم يذكر م ق ا ل ة المتعصبين ل أ ي مذهب أ و أ ي ف ئ ة أ و أ ي رجل ويسميها ق ا ص م ة ل أ ن ه ا تقسم ظهر ا ل أ م ة ثم يرد عليها تحت عنوان ع ا ص م ة ق ا ص م ة و ع ا ص م ة فسمي العواصم من القواصم هذا كتاب أ ز ك ي ه و ج ز الله مؤلفه خير وهو المعتمد عندي في هذه ا ل خ ط ب ة بالذات أ م ا كتب التي تناولت س ي ر ة الخلفاء فهي ك ث ي ر ة ف إ ل ي ك مثلا اتمام ا ل و س ا ئ ف ل س ي ر ة الخلفاء لصاحب كتاب نور اليقين في س ي ر ة سيد ا ل م س ل ي ن الخضري إ ل ي ك مثلا خلفاء الرسول لخالد محمد خالد صاحب كتاب رجال حول الرسول إ ل ي ك مثلا ح ي ا ة ا ل ص ح ا ب ة أ م ا القول الذي تطمئن إ ل ي ه نفس المؤمن في هذا الكتاب العواصم من القواصم فلا يقبل إ ل ا الحديث وعلى ق ا ع د ة الحديث إ ذ ا صح من هو راوا الحديث أ م ا باقي الكتاب يضعون لنا مقالات قال علي قال ط ل ح ة قال الزبير قالت ع ا ئ ش ة من الذي أ و ر د لك هذه ا ل م ق و ل ة إ ذ ا يخضع الموضوع إ ل ى علم مصطلح هل صحت هذه الرواية فلا ينبغي أن نتقول على لسان الصحابة صحة تصح أمام ينبغي أن جاء ط ل ح ة والزبير وقالوا ا ا ا س ت م ع و إلى ل حديث ع عمر ابن ئ ش ة قال سمعتم م ق ا ل ة أ م المؤمنين ما خرجت إ ل ا تريد الاصلاح إ ص ل ح بين المؤمنين الناس نعم وأنتما قال قال قال ل مع أم إ بين الناس قال إ ذ ا كان هذا ر أ ي ك م ا وقولكما لقد قتلتم من قتله عثمان س ت م ا ئ ة رجل لقد قتلتم من قتله عثمان س ت م ا ئ ة غضب لهم س ت ة آ ل ا ف ف أ ن ت م قبل قتلهم أ ق ر ب إ ل ى ا ل إ ص ل ا ح منه اليوم إ ن إ م ا م ك م خارج ا ل ب ص ر ة يدعوكم أ ن تضعوا يدكم بيده لنقوم جميعا ب ا ل إ ص ل ا ح ف إ ن تتبع ق ت ل ة عثمان اليوم أ م ر ي ق س م ا ل أ م ة ويجر عليها الحروب ف إ ن فلان ا و ذ ك ر ل ه م رجلان ل م ي ح ه و ر ي اسمه ا ل آ ن كان من أ ب ر ز ق ت ل ة ي روسمن و ا ل م ح ا ر د ي ن علي ه إ ن ه ا س ت ع ص ن ب ع ش ي ر ت ه ف منعتو ف ق د منعه منكم ما ي ق ا ر ب ث ل ا ث ة إ ل ى أ ر ب ع ة آ ل ا ف ر ج ل عشيره ت إ ن أ ن تركتمو م ت ه ح ت ى ل ا ت ق تلو هؤلاء ف أ ن ت م م خ ا ل ف و ن ل م ا خ ر ج ت م له و إ ن أ ن تم بقيتم على ر أ ي ك م بطلبه فقاتلتم عشيرته قتلتم ث ل ا ث ة آ ل ا ف لا ذنب لهم في دم عثمان قالوا فماذا يقول علي إ ذ ن قال يقول أ ع ي ن و ه حتى يدخل الناس جميعا في بيعته وطاعته ثم ت ه د أ ا ل أ م و ر ف ي أ خ ذ قتله عثمان واحدا واحدا دون حق قالوا رضينا ف إ ن رجع علي معك إ ل ى ا ل م د ي ن ة او جاء الينا الى ا ل ب ص ر ة على ما اتفقنا عليه فنحن مع الامام وكلمتنا و ا ح د ة فرح ا عمرو القعقاع بن عمرو ورجع الى الامام بهذا الخبر فسر علي بن ابي طالب سرورا فوقف وحمد الله واثنى عليه ثم خطب الناس وقال اني مرتحل غدا الى ا ل ب ص ر ة فلا يرتحلن معي رجل اعان على دم عثمان لكل كبه جواد ولكل عالم أ ف و ه والصحابي ليس م ع ص و م هذه ا ل ك ل م ة س ق ط ة من علي بن ابي طالب لقد أ ع ل ن م ب د أ ه وعدم ر ض ا عن كل من أ ل ب على عثمان قال لا يرتحل معي رجل أ ع ا ن على عثمان ولو ب ك ل م ة وفي جيشه عدد كبير ممن أ ع ا ن و ا على عثمان فهم من أ ه ل ا ل ك و ف ة وهم الذين أ ش ر ن ا إ ل ي ه م اتباع عبد الله بن س ب أ السبائيون ولم يكن عددهم قليل فتشاوروا فيما بينهم تلك ا ل ل ي ل ة وقد اسقط في ايديهم قالوا اذا اجتمع علل ي فيما بينهم فتشاوروا ت ك الليلة و ق ق د س ط في ايديهم ق ل و و ا اذا اجتمع علي ل ط ح ة والزبير ثم دخل في الامر م ع ا و ي ة دارت ا ل د ا ئ ر ة على رؤوسنا فلن يكون اجتماعهم إ ل ا على ق ت ل ة عثمان إ ذ ا فلنفسد هذا الصلح فارتحلوا مع علي ودخلوا في الناس فلما وصل علي واستقبله ط ل ح ة والزبير خرج إ ل ي ه م ا على ر أ س راحلته وخرج ط ل ح ة والزبير حتى اختلفت أ ع ن ا ق خيلهم وحدثهم علي بما شاء الله له أ ن يحدث وذكر الزبير بمقاله ة لرسول ل ل ا صح ل الله عليه وسلم ى ص الحديث فيها قال أ ت ذ ك ر يا زبير يوم مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ا أ ج ل س في بني غانم فلما ر أ ي ت ن ي ضحكت فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم أ ت ح ب ه يا زبير قلت نعم فقال كيف إ ذ ا قاتلته يوما و أ ن ت له ظالم ف ب ك الزبير وكفكف دموعه بيده وقال لقد ذكرتني بما نسيت اشهد ب ان رسول الله قد قالها ثم ر أ ى الزبير و ط ل ح ه بان عمار بن ياسر على ر أ س الجيش مع علي بن ابي طالب و ت ذ ا ك ر معا م ق ا ل ة النبي صلى الله عليه وسلم بعمار بن ياسر وهو يبني مسجده في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة يوم ا ل ا ج ر ة وكان ا ل ص ح ا ب ة يداعبونه فيحملون عليه الحجرين والثلاث من باب ا ل م د ا ع ب ة فقال يا رسول الله إ ن أ ص ح ا ب ك يقتلونني أ ي يحملون علي ا ل ح ج ا ر ة ا ل ك ث ي ر ة م د ا ع ب ة له فنفض النبي صلى الله عليه وسلم لمته بيده و ا ل ل م ة هي الشعر الكثيف كان له شعر طويل يسدل منك بيت نكث لمته من الغبار وهو يقول لا يا عمار إ ن أ ص ح ا ب ي لا يقتلونك إ ن م انما تقتلك الفئة الباغية إ تقتلك ا ل ف ئ ة ا ل ب ا غ ي ة فلما نظر ط ل ح ة والزبير و إ ذ ا عمار بن ياسر في م ق د م ة ج م ا علي ة ع بن أ ب ي طالب ف إ ن دار قتال عرض عمار إ ل ى القتل إ ذ ا ف إ ن قتل عمار وان لم يقتله ط ل ح ة والزبير فقاتله أ ح د أ ف ر ا د هذه ا ل ف ئ ة إ ذ ا ستكون فئتهم ا ل ب ا غ ي ة فاتعظوا وهكذا إ ذ ا كان المراد وجه الله واتفق الجميع على الصلح فرجع ط ل ح ة والزبير الى عسكرهم يعدون الناس للصلح ورجع علي الى عسكره وبات الناس في اهناء ل ي ل ة مشرفون على صلح غدا وان يتفقوا اما ان يرسلوا الى م ع ا و ي ة ف ي د خ ل فيما دخل فيه الناس واما ان يرجعوا جميعا الى ا ل م د ي ن ة ويستدعوا م ع ا و ي ة فيقدم اليها فقال اللعين بن س ب أ لجماعته في تلك ا ل ل ي ل ة لئن اتفقوا د ا ر ا ل د ا ئ ر ة الجميع عليكم هذا وقتكم وفرصتكم أ ن ش ب و ا القتال بين القوم في الغلس الغلس بعد منتصف الليل فاتفق ا ل س ب ئ ي ة وهم جماعات منهم المضري ا ومنهم الربيعي أ ي القبائل إ ذ ا نام الناس وهدؤوا وكان الغلس انسل كل نفر منهم إ ل ى جماعته فوضعوا فيهم السلاح ف إ ذ ا ما وضعوا السلاح فيهم ليلا سار الناس و تعرفون ا ل م ق ا ل ة العاميه فلان جعيد نوم لا يمكنه الذي يفزع من نومه أ ن يعرف ا ل ح ق ي ق ة ب س ه و ل ة ف إ ذ ا ما وجدوا السيوف قد سلت والرماح قد شرعت يضطر كل إ ن س ا ن أ ن يدفع عن نفسه وهكذا يختلط الناس ويشغل الله طلحة وخلفوا ا هذا الأمر فلا يحقق فيه فتكون المعركة وهكذا نفذوا ل وعلي ز ب ي في يحقق فيه ر فتكون ما ط ط و وقت ا إذا كان ا حتى غ ل انسل السبائية إلى إلى س من مضريهم مضر وربيعتهم إلى ربيعة ووضعوا ي ليلا ه م السلاح ه م ن ئ من و وخلفوا من جماعتهم من لم يشتهر أ م ر ه أ ن يكون قريبا من ا ل إ م ا م إ ذ ا ما فزع و س أ ل قالوا بيتنا الناس ونحن نائمون ونحن ف م ا راهنا إلا ل و س ي و ف ع ل ى ر ؤ و س ن ا ف ف د عن انفسنا ع أ ن وهكذا احكمت خطتهم والمقدر لكل ذلك الله فهو المطلع ولو شاء ربك ما فعلوه لله ح ك م ة في ذلك فوضع السيف في الناس وثار كل يدفع عن, نفس عن نفسه وعلي ي س أ ل ما الخبر فيقول بيتونه و ط ل ح ة والزبير ي س أ ل ما الخبر فيقول غ ش و ن ا ليلا ولم يتمكن احد من م ع ر ف ة ا ل ح ق ي ق ة فاقتتل الناس ولم يثبت البصريون لان ج م ا ع ة علي كانوا اقوى واكثر ومعه اهل ا ل ك و ف ة فانهزم البصريون فقام رجل حسن نية طيب ا ل ن ف س صادق ا ل ي م ا ن هو قاضي البصر كعب بن مسور فهرع الى أ م المؤمنين وقال يا أ م المؤمنين أ ب ى الناس إ ل ا القتال أ د ر ك ي ه م لعل الله يصلح بك ف إ ن ك أ م للجميع فشد لها هودجها وركبت به واقتربت إ ل ى أ ق ر ب ن ق ط ة من ضوضاء الناس وهي تصيح بهم فلم يسمعوها ط ر ق ع ه السلاح والصياح والدنيا ظ ل م ة فقالت يا كعب خذ كتاب الله وتقدم إ ل ي ه م وادعهم إ ل ي ه وقول أ م المؤمنين ت ن ش ل ك م كتاب الله و ا ل ب ق ي ة ا ل ب ق ي ة في آ ل رسول الله فراها س ب ئ ي من ا ل س ب ئ ي ة وهي تعطي كعبا كتاب الله فسدد إ ل ي ه سهم ا فقتله ولما انهزم البصريون تبعهم الكوفيون و أ ت ب ا ع علي بن ابي طالب فمروا بجمل ام المؤمنين وعليه ا ل ه و د ج وراى ه فيهم ي تصيح السبائيون بان وجود أ م المؤمنين في الهودج قد يصلح ا ل أ م ر يوما ما فسددوا سهامهم إ ل ى هودجها فلما ر أ ى القرشيون ممن خرجوا من م ك ة مع أ م المؤمنين أ ن الشر قد وصل إ ل ى أ م المؤمنين و أ ن ا ل س ه ا م تسدد إ ل ى هودجها اطافوا بالجمل و أ خ ذ و ا يستميتون دونه إ ن ه ا أ م المؤمنين إ ن ه ا زوج النبي في الدنيا و ا ل آ خ ر ة إ ن ه ا الصديق بنت الصديق فاستمات الناس عند جملها ففي هذه ا ل م ع م ع ة قتل ط ل ح ة ولا يعرف من قاتله أما الزبير فلما رأى أن فلما المعركة قائمة لا محالة تنحى عن الناس وذهب إلى اسمه الزبير لا الناس واد واد السباع إلى وذهب تنحى عن و ص ر ش عباءته وقام يصلي يسال الله ان يحقن دماء المسلمين فتتبعه سبائي من السبائيه فقتله وهو يصلي اما علي بن ابي طالب فلما ركب رحله واخذ سلاحه وراى هذه الضوضاء وعلم ان البصريين قد استماتوا حول جمل ام المؤمنين امر أ ص ح ا ب ه ان يعقروا الجمل المساله لم تكن عداء وعصبيات هل تعلمون ب أ ن محمد بن أ ب ي بكر شقيق أ م ا ل م ؤ م ن ة ع ا ئ ش ة هو في جيش علي بن أ ب ي طالب و أ خ ت ه في جيش ط ل ح ة والزبير أ م ر رجالا أ ن يتسللوا فيعقروا الجمل ليضربوا قوائمه فضربت قوائمه ثم حمله ا ل إ م ا م علي بنفسه وقد أ ص ب ح ك أ ن ه القنصل بكثر ما شك فيه من النبال حمل ه الهودج بعيد عن ارض المعركة فلما سقط الهودج وحمل فر البصريون ولم يلبسوا ساعة. حمل الهودج ونادى ح م ل ل فر ر ا ب ص ي و ولم و ل ي ب س ساعة ا حمل ل ه و ج و ن ا د امير المؤمنين علي يا محمد بن ابي بكر الي ب ق ب ة فضربها على هودج ام المؤمنين ثم قال له انظر فانك اخوها انظر هل اصابها شيء اي من ج ر ا ح ة فلما نظر اليها قال الحمد لله هي م ع ا ف ا ة س ا ل م ة يا أ م ي ر المؤمنين فجاءها علي رضي الله عنه وارضاه وجلس إ ل ي ه ا وقد بدت عليه بوادر الكدر و ا ل س ا م ة من هذا الحدث الجلل ا ل و ا ق ع ولم يكن ل أ ح د فيه مراد بل وقع بقدر من الله وتخطيط من السبعي ة رغم إ ر ا د ة الجميع فجلس إليها مطرقا خافضا طرفه إليها متألما قائلا كلمة مطرقا واحدة غفر الله لك يا أ م ة قالت وغفر الله لك يا بني, يا بني. فسمع علي رجلا من خارج ا ل خ ي م ة يقول إ ذ ا ما بلغتكم هذه ا ل أ ح ا د ي ث م ن ق ح ة ص ح ي ح ة عرفتم كيف كان خلافهم ولا يصح لكم أ ن تقيسوا عليه خلافنا سمع رجلا من خارج ا ل ق ب ة يقول حزيت أ م ن ا عقوقنا حزيت أ م ن ا عقوقنا أ ي لسنا بعقين لها تحملت عقوقنا جميعا ورجل آ خ ر يقول استغفري ربك يا أ م ا ه أ ي ل أ ن ك خرجت في هذه ا ل م ع ر ك ة ف أ م ر بالرجلين فجلدا كل واحد م ا ئ ة ج ل د واعتبر أ ن هذا ق د ف ا ل أ م المؤمنين فجلد كل واحد وحد ا وحد القاذف ثمانين ولكنه جلد كل واحد م ئ ة ج ل د ثم امر بام المؤمنين فحملت الى ا ل ب ص ر ة وانزلت على فاطمة على ص ف ي ة ز و ج ة علي بن ابي طالب وامر ان يعد لها ركب وان يصحبها اخوها محمد بن ابي بكر الى ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة فلما طاف بالقتله يتفقدهم و ر أ ى ط ل ح ة قتيلا لم يكن علي بن ابي طالب ممثل لم يكن يعرف التمثيل في زمانهم إذا ت فلما فهو أزدكم راى ط ل ح ة في القتلى صاح ص ي ح ة أ ر ع د ت الوادي وهو يقول لهفي ا عليك أ ب ا محمد ليتني مت قبل يوم ب أ ن أ ر ى قريشا والذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ر ع بسيوف مسلمه ان يقتلوا بسيوف ع د و ي ا هذا أ م ر لا خلاف فيه أ م ا أ ن يقتلوا بسيوف ا ل مسلمه ليتني مت قبل هذا ثم أ خ ذ يبحث عن الزبير فلم يجدوه في ا ل ق ت ل ة فلما مضى الركب وجدوه في وادي السباع دليل على أ ن ه قتل خارج ا ل م ع ر ك ة إ ذ ا حين قتل ط ل ح ة والزبير أ و قتل عدد من أ ص ح ا ب علي بسيوف ا ل مسلمه لم يشملهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار صراعهم كان على الحق واجتهاد في الدين أ م ا صراع الناس اليوم وقتالهم فعلى منصب ودنيا دون دين فاستقر ا ل إ م ا م علي بن أ ب ي طالب في ا ل ب ص ر ة وجهز أ م المؤمنين أ ن تعود إ ل ى ا ل م د ي ن ة ومعها عدد من ا ل ن س و ة والحرس ويراس الركب محمد بن أ ب ي بكر وجلس علي بن أبي طالب في البصرة أبي في بن ليجمع أ م ر ه من جديد ثم ي ب د أ يراسل ويفاوض معاويه بن أ ب ي سفيان ليدخل فيما دخل الناس فيه و إ ل ى تتمه الحديث فهذه صفين ف هي ذ ه ه الجمل والمقبلون عليها م ع ر ك ة صفين وبعد تمام القصتين ابرز لك م ق ا ل ة المتحصبين والمندسين الذين يتقولون ثم نفند أ ق و ا ل ه م فلا جمل أ د ب نبحته كلاب الحوحب ولا إ ل ى كل ذلك مما افتري على ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم و أ ر ض ا ه م ادعوه أ ن ت م موقنون ب ا ل إ ج ا ب ة